إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثال أو جاءوكم أَوْ جاءوكم حسرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلو قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا وما كان لمؤمن أي قت لمؤمنا إلا خطأ ومن قت لمؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل ودية مسلمة إلى أهله إلا أي يصدق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 وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا في مكنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فاولائك ماواهم جهنم وسائات مصير الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثُمَّ يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حظهم وأسلحتهم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 واستغفِرَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يُخْتَلَفُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء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 ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما من شائِء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَعْلَمَك مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاع بين الناس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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِذَا دَعَوْنَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً أَوْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَلَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ولأ ظلّنهم ولأ من ينّهم ولأ أمرنهم فلا يبتكّن آذان الأعام ولأ أمرنهم فلا يبتكّن آذان خلق الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُصْرًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا وعد الله حقًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَأْنَسُ أَن يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يُتَلَعَلَيْكُمْ في الكتاب وما يُتَلَعَلَيْكُمْ في الكتاب في يتمن النساء إِلَّا كِلَّا تؤتونه اللاتي لا تؤتونهم ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقاموا لليتامى بالعدل وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمِن سَعَةِ وَكَانَ اللَّهُ أَسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُونوا قَوامينَ بِالقِصَّةِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُم كُونوا قَوامينَ بِالقِصَّةِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى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 وكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم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 أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وقد نزل عليكم في الكتاب أَمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أَمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا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 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم قالوا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوز عليكم ونمنعكم من فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَى لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا وَلَا إِلَى هَا وَمَن وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 أجدلهم مصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يعطي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم